وَيَوْمَ يَحْشُوهُمْ كَأَنَّهُمْ يَلْبَبُونَ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ ۚ وَمَا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 لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكُلِ نَفْس بَرَّ وَلَا نَفع إِللاا مَا شَأَ الله لِكُلَِّة جَد إذ جَأَجَلهُم فَلَا يَستَأخِرونَ سَاعتَ وَلَا يَتَّقُدِمُون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخرد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما